بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الأول من ديوان زهير بن أبي سلمة في القرن السادس للمسيح وزهير بن أبي سلمة ربيعة بن رباح المزني وكل سلمة بفتح السين إلا أخت زهير فبضمها كان أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء وإنما اختلف في تقديم أحدهم على صاحبي فأما ثلاثتهم فلا فيهم وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبيان نعته عمر بن الخطاب بأنه أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاضل في الكلام وكان يتجنب حوشي الشعر ولا يمدح أحدا إلا بما فيه ورؤي كذلك عن عمر أنه كان يقول أشعر السعراء صاحب من ومن ومن أراد بذلك أبياته الحكمية في معلقته تلك الأبيات التي تبتدئ بمن كان زهير يتأله في شاره ويتعفف به وفي معلقته ما يحمل على القول إنه كان مؤمنا بالله وبالبعث والحساب بدليل قوله فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمه وكان يعنى بتنقيح شعره وتهذيبه وقد رويت له أربع قصائد سميت بالحوليات أي السنويات زعم رواة أخباره أنه كان ينظم الواحدة منها في أربعة أشهر وينقحها في أربعة أشهر ويعرضها على اخصائه في أربعة أشهر فلا تظهر إلا بعد حول ويتميز بمتانة لغته وقوة تركيبه وكثرة الغريب في شعره وبتطلبه حقيقة المعنى الوضعي ليخرجه على ماديته الحقيقية، وبتحكيمه عقله ورويته في تصوراته وخياله فلا يبتعد إلا في الندرة على الحقائق الواقعية محسوسة، وهو أشهر شعراء الجاهلية في إعطاء الحكمة وضرب المثل. عرف في حياته بالرسامة والتعقل فجاءت آراءه تناسب حياته وبنيت منزلته الأدبية عند كثير من النقاد والأدباء على الحكمة التي عرف بها وحكمته وما فيها من آراء أخلاقية واجتماعية وإرشاد لمجتمعه ليست إلا من أوليات التفكير الإنساني وتفكير الشعب وهذه الآراء التي جعلته قريبا من الشعب لأنه كان يكلمه فيها بما يعرف ويألف وتحكيمه عقله في شعره وإعماله تفكيره فيه اضعف عمل خياله وعمل عاطفته فلا نجد لهما ما عنده من الحظ إلا يسيرا ولا ريب أن لكبر سنه تأثيرا في خمود عاطفته وضعف خياله فكل شعره يدلنا على أنه نظمه في حرب داحس والغبراء وبعدها أي بعد أن بلغ الثمانين على حد قوله أو تجاوزها فليس بدعا وهو في هذه السن أن يغلب عليه التعقل والترص وأن يكون للعقل العمل المهيمن في شعره كرم البستاني باب الهمزة أقول آل حصن أم نساء؟ نزل رجل من بني عبد الله بن غطفان ببني غليب وهم آل بيت من كلب من بني عليم فأكرموه وأحسنوا جواره وكان رجلا مولعا بالقمار فنهوه عنه فابى إلا المقامرة فقمر مرة فردوا عليه ثم قمر أخرى فردوا عليه ثم قمر الثالثه فلم يرد عليه ويقال كذلك إنه رهن امرأته وابنه فكان الفوز عليه فترحل عنهم وشكى ما صنعوا به إلى زهير والعرب حينئذ يتقون الشعراء اتقاء شديدا فهجاهم زهير ثم لما علم حقيقة الأمر ندم وقال ما خرجت في ليله ظلماء الا خفت ان يصيبني الله بعقوبه لهجاء قوما ظلمتهم وهذا ما قاله في هجائه له عفا من ال فاطمه الجواء فيمن فالقوادم فالحساء فذوهاش فميث أريتنات عفتها الريح بعدك والسماء فذروة فالجناب كأن خنيس النعاج الطاويات بها الملاء يشن بروقه ويرس أريا الجنوب على حواجبها العماء فلما أن تحمل آل ليلى. جرت بيني وبينهم ضباء جرت سنحا فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمتى اللقاء تحمل أهلها منها فبانوا على آثار من ذهب العفاء كأن أوابد الثيران فيها هجائن في مغابنها الطلاء لقد طالبتها ولكل شيء وان طالت لجاجته انتهاء تنازعها المها شبها وضر النحور وشاكهت فيه الظباء فاما ما فويق العقد منها فمن ادماء مرتعها الخلاء واما المقلتان فمن مهات وللدر الملاحه والصفاء فصر حبلها إذ ثرمته وعاد أن تلاقيها العداء بارزه الفقارة لم يخنها قطاف في الركاب ولا خلاء كأن الرحل منها فوق صعل من الظلماء جؤجؤه هواء اصك مصلم الاذنين اجنى له بالسي تنوم واء اذالك ام شتيم الوجه جاب عليه من عقيقته عفاء تربع ساره كان اذا ما فنى الدهلان عنه والاضاء ترفع للقنان وكل فج طباه الرعي منه والخلاء فأوردها حياض صنيبعات فألفاهن ليس بهن ماء فشج بها الأماعز فهي تهوي هوي الدلو أسلمها الرشاء فليس لحاقه كلحاق ألف ولا كنجائها منه نجاء وإن مال لواث خازمته بألواح مفاصلها ضماء يخر نبيذها عن حاجبيه فليس لوجهه منه غطاء يغرد بين خرم مفديات صواف لم يكدرها الدلاء يفضله إذا اجتهد عليه تمام السن منه والذكاء كأن سحيله في كل فجر على أحساء يمؤود دعاء فآض كأنه رجل سليب على علياء ليس له رداء كأن بريقه برقان سحل جلا عن متنه حرد وماء فليس بغافل عنها مضيع رعيته إذا غفل الرعاء وقد اغدو على ثبة كرام نشاوا واجدين لما نشاء لهم راح وراووق ومسك تعل به جلودهم وماء يجرون البرود وقد تمشت حمي الكأس فيهم والغناء تمشى بين قتلى قد أصيبت نفوسهم ولم تهرق دماء وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حسن أم نساء؟ فإن قالوا النساء مخبآت فحق لكل محصنة هداء وإما أن يقول بني مصاد إليكم إننا قوم براء وإما أن يقولوا قد وفينا بذمتنا فعادتنا الوفاء وإما أن يقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء وان الحق مقطعه ثلاث يمين او نفار او جلاء فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شفاء فلا مستكرهون لما منعتم ولا تعطون الا ان تشاء جوار شاهد عدل عليكم وسيان الكفاله والتلاء بأي الجيرتين أجرتموه فلم يصلح لكم إلا الأداء وجار صار معتمدا إليكم اجاءته المخافة والرجاء فجاور مكرما حتى إذا ما دعاه الصيف وانقطع الشتاء ضمنتم ما له وغدا جميعا عليكم نقصه وله النماء ولولا ان ينال ابا طريف اثار من مليك او لحاء لقد زارت بيوت بني عليم من الكلمات انيه ملاء فتجمع ايمن منا ومنكم بمقسمه تمور بها الدماء سياتي آل حصن حيث كانوا من المثلات باقيه ثناء فلم ار معشرا اصر هديا ولم ار جار بيت يستباء وجار البيت والرجل المنادى امام الحي عقدهما سواء ابى الشهداء عندك من معد فليس لما تدب له خفاء تلجلج مضغه فيها انوض أصلت فهي تحت الكشح داء غصصت بنيئها فبشمت منها وعندك لو أردت لها دواء وإني لو لقيتك فاجتمعنا لكان لكل مندية لقاء فأبرئ موضحات الرأس منه وقد يشفى من الجرب الهناء فمهلا آل عبد الله عدوا مخازي لا يدب لها الضراء ارونا سنه لا عيب فيها يسوى بيننا فيها السواء فان تدعوا السواء فليس بيني وبينكم بني حسن بقاء ويبقى بيننا قذع وتلفو اذا قوما بانفسهم اساؤوا وتوقد ناركم شررا ويرفع لكم في كل مجمعه لواء حرف الباء الوجوه رسل القلوب من الشعر المنحول لزهير بن أبي سلمى المزني قوله ولا تكثر على ذي الضعف عتبا ولا ذكر تجرم للذنوب ولا تسأله عما سوف يبدي ولا عن عيبه لك بالمغيب متى تكو في صديق او عدو يتخبرك الوجوه عن القلوب حرف التاء نعم حشو الدرع يرثي ابا هرن سنان ابن ابي حارثة وذكر ابن الكلبي أنه هوى امرأة فاستهيم بها وتفاقم به ذلك حتى فقد فلم يعرف له خبر فتزنبا مر أن الجن استطارته فأدخلته بلادها واستعجلته لكرمه وذكر أبو عبيدة أنه قد كان حرم حتى بلغ مئة وخمسين سنة فهام على وجهه خرفا ففقد قال فزعم لي شيخ من علماء بن مرة أنه خرج لحاجته بالليل فابعد فهام طول ليلته حتى سقط فمات وتبع قومه أثره فوجدوه ميتا فرثاه زهير بقوله إن الرزية لا رزيه مثلها ما تبتغي غطفان يوم أضلتي إن الركاب لتبتغي ذا مرة بجنوب نخله إذا الشهور أحلت ينعون خير الناس عند شديدة عظمت مصيبته هناك وجلتي ومدفع ذاق الهوان ملعن راخيت أقدة حبله فانحلتي ولنئم حشو الدرع أمتلنا إذا نهلت من العلق الرماح وعلتي حرف الدال ثمال اليتامى يمدح حرم ابن سنان ابن أبي حارث المري غشيت ديارا بالبقيع فثهمدي دوارس قد أقوين من أم معبد أربت بها الأرواح كل عشية فلم يبق إلا آل خيم منضضي وغير ثلاث كالحمام خوالد وهاب محيل هامد متلبدي فلما رأيت أنها لا تجيبني نهضت إلى وجناء كالفحلج العدي جماليه لم يبق سيري ورحلتي على ظهرها من نيها غير محفدي متى تكلفها مآبة منهل؟ فتستعف أو تنهك إليه فتجهدي. ترده ولما يخرج الصوت شؤها مروحا جنوحا الليل ناجية الغد. كهمك إن تجهد تجدها نجية صبورا وإن تسترخ عنها تزيدي. وتنضح ذفراها بجون كأنه عصيم كحيل في المراجل معقد وتلوي بريان العسيب تمره على فرج محروم الشراب مجدد، تبادر أهوال العشي وتتقي علالة ملوي من القد محصدي تخنساء سفعاء الملاطم حره مسافرة مزودة أم فرقدي غدت بسلاح مثله يتقى به ويؤمن جأش الخائف المتوحد وسامعتين تعرف العتق فيهما إلى جذر مدلوك الكعوب محددي وناظرتين تطحران قداهما كأنهما مكحولتان بإثمدي طباها ضحاء أو خلاء فخالفت إليه السباع في كناس ومرقد اضاعت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند آخر معهدي دمن عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد وتنفض عنها غيب كل خميلة وتخشى رمات الغوث من كل مرصدي، فجالت على وحشيها وكأنها مصربلة في رازقي معددي ولم تدري وشك البين حتى راتهم وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد وثاروا بها من جانبيها كليهما وجالت وإن يقش منها الشد تجهدي تبذ الأولى يأتينها من ورائها وإن يتقدمها السوابق تستضي فأنقذها من غمرة الموت أنها رأت أنها إن تنظر النبل تقصدي نجاء مجد ليس فيه وتيره وتذبيبها عنها باسحم مذودي وجدت فألقت بينهن وبينها غبارا كما فارت دواخن غرقدي بملتئمات كالخذاريف قوبلت إلى جوشن حاضي الطريقة مسندي إلى هرم تهجيرها ووسيجها تروح من الليل التمام وتغددي إلى هرم صارت ثلاثا من اللواء فنعم مسير الواثق المتعمدي سواء عليه اي حين أتيته أساعة نحس تتقى أم بأسعدي أليس بدراب الكمات بسيفه وفكاك أغلال الأسير المقيد كليث أبي شبلين يحمي عرينه إذا هو لاقى نجدة لم يعرد ومدره حرب حميها يتقى به شديد الرجام باللسان وباليد وثقل على الأعداء لا يضعونه وحمال اثقال ومأوى المطرد أليس بفياض يداه غمامة ثمال اليتامى في السنين محمدي إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد من يسبق إليها يسود سبقت إليها كل طلق مبرز سبوق إلى الغايات غير مجلد كفعل جواد يسبق الخيل عفوه فيسرع وإن يجهد ويجهدن يبعدي تقي نقي لم يكثر غنيمة بنهكه ذي قربى ولا بحق الذي سوى ربع لم يأتي فيه مخافه ولا رهقا من عائد متعود يطيب له او افتراس بسيفه على دهش في عارض متوقدي فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت ولكن حمد الناس ليس بمخلد ولكن منه باقيات وراثة فأورث بنيك بعضها وتزود تزود إلى يوم الممات فإنه ولو كرهته النفس آخر موعدي نعم الفتى المري لمن الديار غشيتها بالفتفدي كالوحي في حجر مسيل المخلدي وإلى سنان سيرها ووسيجها حتى تلاقيه بطلق الأسعدي نعم الفتى المري أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد ومفاضة كمه نسيجه الصبا بيضاء كفت فضلها بمهندي لو كان يقعد فوق الشمس يمدح هرم ابن سنان وإخوته إن الخليط اجد البين فانجردوا وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لأولهم يوما إذا قعدوا قوم أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا ممردون بهاليل إذا جهدوا لو يعدلون بوزن أو مكايلة مالوا برضوة ولم يعدل بهم أحد محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله ما به حسد حرف الراء حدب على المولى الضريك يمدح هرما لمن الديار بقنة الحجر اقوين من حجج ومن شهر لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر قفرا بمندفع النحائت من ضفو أولاة الضال والسدر دعذا وعد القول في هرم خير البداة وسيد الحضر الله لقد علمت سرات بني ذبيان عام الحبس والأصر النعم معترك الجياع إذا خب السفير وسابئ القمر ولأنت أوصل ما علمت به لشوابك الأرحام والصهر ولنعم حسو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر حام الذمار على محافظة الجلى أمين مغيب الصدر حذب على المولى الضريك إذا نابت عليه نوائب الدهر ومرهق النيران يحمد في اللأواء غير ملعن القدر ويقيق ما وقى الأكارم من حوب تسب به ومن غدر وإذا برزت به برزت إلى صاف الخليقة طيب الخبر متصرف للمجد معترف للنائبات يراحل للذكر جلد يحث على الجميع اذا كره الظنون جوامع الامر فلا تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ولا أنت اشجع حين تتجه الابطال من ليث ابي أجري ورد عراد الساعدين حديد الناب بين ضراغ من عص غصري يصداد أحدان الرجال فما تنفك أجريه على ذقري والستر دون الفاحشات وما يلقاك دون الخير من ستر أثني عليك بما علمت وما سلفت في النجدات والذكر لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر.